بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليل عشر وليالي العشر والشفع, والشفع والوتر والليل اذا يس والليل 112. هل في ذلك قسم لذي حج 113. ألم تر كيف فعل ربك بعاد 114. إرم العماد التي لم, التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفي العماد ذي الاوتاد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 لاريهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد ان ربك لبالمرصاد فامن الانسان اذا ماذتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول رب بيئكرمن فان الانسان اذا مته ربه فاكرمه ولاعنه فيقول ربي بيئكرمن وامما اذا مته اَهَانَن وَأَمَّا إِلَى مَن تَنَاهُ فَقَذَّرَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانَن كَلَّا كَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ بَل لَّا وَرَأَيْتَ حُضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَرَأَيْتَ حُضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِنَّ إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي يَقُولُ يَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ يَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ, وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد تُهَنَّفُ النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً فَادْخُلِ فِي عِبَادِي فَادْخُلِ فِي عِبَادِي وَادْخُلِ